إذا وإما تخرج بالخسران قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يبقى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قال أبو موسى الأشعري إن هذا القرآن كائن لكم أجرى وكائن عليكم وزرى فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم القرآن فإن من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة ومن اتبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار يبقى القرآن يبقى حجة عليك طب ازاي نأدي حق القرآن خمس حاجات واحد عشان يبقى حجة لنا عشان ما نبقاش هجرين للقرآن ابن القيم قال هجر القرآن في خمس حاجات اللي ما يعملهمش يعني يتقيهم يبقى هو ده القرآن حجة له واحد تلوته وإن استطاع حفظه أو حفظ بعضا منهم يبقى التلوى والحفظ 2 التدبر افلا يتدبرون القرآن والتدبر غير التفسير التفسير فهمت المعنى انما التدبر تقعد بقى تركز قوي وقال كده ليه والمعنى هنا وليه قال عزيز حميد وليه هنا كذا وتقعد تقرا وتسال اهل العلم ليه كذا وليه كذا تدبر 2 تدبر 3 تحاكم تحاكم يعني ايه تحاكم يعني انا دلوقتي في مشكلة ها و دلوقتي اريد حكم فصل هذا القرآن يحكم بيننا يبقى تحاكم الى القرآن اربعة العمل بالقرآن هو انا فهمته وبعد كده عرفت فلزم. خمسة استشفاء بالقرآن انت عندك مرض عضوي وقرأ عليها الفاتحة وما يدريك انها رقية النبي قال كده للصحابي صلى الله عليه وسلم انك تقرأ المعوذات عشان تتقي العين والحسد والكلام ده كله تقرأ خواتيم البقرة ومن قرأها كفتاه اي تكفيه كل شر وهكذا تسترقي بالقرآن من امراض الابدان ومن امراض القلوب تنزل اية على قلبك تطهر من الحسد ومن الغل ومن الضغينة ومن المشاكل دي فهو شفاء لما في الصدور فهمت؟ يبقى حتى يكون القرآن لنا حجة لنا علينا أن نسمع هذه الخمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ففيش حد ما بيشتغلش هتاكل منين هتعيش منين كل الناس بيتحرك فواحد بيتحرك في سكة ربنا فبالتالي يعطق رقبته من النار واحد شغال لحسابه واحد شغال للدنيا واحد شغال بعيد عن الهدف الذي خلق من اجله فكل الناس يغضو اي كل الناس يسير وخذوا بالكم كل الناس يغضو احنا قلنا الوقت ده اللي هو امتى بعد صوت الفجر والبعض الصوت الفجر ده الوقت ده اللي هو يبتدي يبقى قرابة البكور البكور ده اللي هو بداية مع شروق الشمس فالمفروض في هذا الوقت كانت عائشة تقول عجبت من من ينام بعد الفجر كيف يرزق لانها تقسم فيها الأرزاق فبالتالي كل الناس يغدو كل الناس يسير في أول النهار المفروض ينزل الشغل يروح يشوف اللي متعيشه كل الناس يغدو فباع نفسه باع نفسه ال إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة انت باي حتبيع حتضحي بالدنيا لاجل الله حتضحي باشياء كثيرة من صدقات من جهد من كذا لتكون كلمة الله هي العليا فبائع نفسه قال يبيعها بان يؤثر الآخرة عليها فبائع نفسه من الدنيا يعني، فمعطقها أو موبقها فيكون من الذين اشترى الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال الحسن البصري المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله وقال محمد بن الحنفية إن الله جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فهل تبيعون هو لا. هتبيع يعني واخد بالك هتبيع يعني هتضحي يعني هتبذل القصه سلعه الله الغالية سلعه ثقيله ثمنها ثقيل فهتدفع ولا انت زاهد فيها ولا انت شايف انها ما تسواش يعني تسوى عندك كام الجنه تسوى عندك كام تتصدق ب جنيه هي دي اللي هتجيب تصلي خمس صلوات وخلاص هي دي الجنة انت شايف ان الجنة هي دي تصلي خمس صلوات وتتصدق بيسير وتعمل لك كم عمل خير وخلاص وبعد كده نفسي نفسي انت قدرتها بكده خد على قد ما قدرت انت قدرتها سلعة الله الغالية فدفعت فيها الغالي والنفيس حتى نفسك عندك استعداد ان تبذلها بس ربنا يرضى عنك يبقى كل الناس يغضوا فباع نفسه وفمعطقها او مبتن بسرعة كده كده لمينا الحديث وفواد الحديث أهم الحاجات اللي وردت في هذا الحديث من الفوائد أما الفوائد العقدية ايه الفايدة العقدية اللي خدناها من الحديث ايه الفايدة العقدية اللي خدناها من الحديث لانتوا هيبقى أيامنا فل في الامتحان ان شاء الله جا عمره عندنا عمرتين اللي حيطلع الأول والتاني ان شاء الله الاول من المكرر هايخد عمره فانا مااني بقى انا بقوله ها. ايه الفائدة العقديه من هذا الحديث اثبات الميزان اثبات الميزان ومن جملة وايه اهم فائدة طربوية اخدناها من الحديث ان التخلية اللي قلنا عليها قلنا التسكية بتقوم على حاجتين التربية بتقوم على حاجتين تخلية وتحلية ان التخلية دي نص الدين نص الايمان انك تطهر نفسك بالتوبة من الذنوب والمعاصي انك تسعى في إنك تتغير دي نص الموضوع وبعد كده تتحلى بالاخلاق الحسنة ده النص الثاني الفائدة الطربوية المتعلقة بهذا الحديث من الفوائد الإيمانية هذا كده عقديه طربوية إيمانية آخر الحديث لما قلنا كل الناس يغدو فبايعوا نفسه فمعطقها أم بخاء قال ابن رجب وقد اشترى جماعة من السلف انفسهم من الله بأموالهم اسمع فمنهم من تصدق بماله زي مين هو زي سيدنا ابو بكر خرج من ماله كله وسيدنا عثمان جهز جيش العسرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعض اليوم سيدنا عمر عشان تعرفوا ان الكبار قوي كلهم اشتركوا في الصدقة الصدقة برهان سيدنا عمر خرج من نص ماله سيدنا سلمان الفارسي كان يسلس المال ثلاثا طلت لعيانه اكله شربه أو ومصاريف البيت وطلت للشغل وطلت صدقة تقدر عليها دي لو انت بيخش لك ثلاث تلاف جنيه تأكل العيل بألف جنيه وتحط ألف جنيه تجارة وتتصدخ بألف جنيه مسهلة ما هو لا انا بقول مثلا يعني تلتها كده تقدر عليها مسهلة فعشان كده هؤلاء كانوا يكتهدون في الأعمال الصالحة فكان بعضهم زي سيدنا ابو هريرة كان يسبح الله قد إتناشر ألف مرة إيش معنى ألف ما كان خلوق... قال لها عشر يعني خمسة يا سيدي أكتر قال إيش معنى 12؟ قال لك لأنه في الوقت ده أنت عارفين لو واحد أتى الواحد خطأا على الدية صح الدية دي اللي هو مقدار يعني أنت تقدرت بكم بقى فمئة من الإبل فكانت المئة من الإبل فعاد سيدنا أبو هريرة تساوي قد إيه تسوي إتناشر ألف درهم قال لك يعني كأن أنا كده لو تقدرت تقدر بكام بـ 12 درهم طب أنا معيش 12 ألف درهم كل يوم أدفع لي 12 جنيه مثلا ما قدرش أنا على الرقم ده أعمل إيه قال لك النبي قال يعني إذا كان أقل الصدقة درهم لو اعتبرنا إحنا مثلا أقل الصدقة جنيه مثلا أقل حاجة تعملها جنيه فقال لك أقل حاجة كده جنيه طيب أنا ما قدرش أعملها كده قال النبي قال على كل تسبيحة صدقة فيب أنا, انا مش هدفع بالجنيهات انا هدفع بالتسبيحات فحسبهم ازاي بقوا اتناشر الف درهم خلهم اتناشر الف تسبيحة وقال اسعى في فكاكي في فكاكي رقبتي ادفع ديتي كل يوم فكان يسبح الله اتناشر الف مرة في اليوم والليلة قال الحسن ابن ادم انك تغدو وتروح في طلب الارباح كله بيجري عايز فلوس فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا يعني إنك تعطق رقدتك من النار فكانوا يعطقون رقابهم بالصدقات بالتسبيح بالأعمال الصالحات وهكذا ينبغي أن يكون عليه حال الواحد منا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله الآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعطيقها او موبقها نصلي ونستكمل ان شاء الله الشرح الذي صرعنا فيه بإذن الله تبارك وتعالى أقول هذا القول استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم